فلا أقسم بالخُنّس الجوارِ الخُنّس والليل إذا عسَعَس والصُّبح إذا تنفَسَ إنّه لقَولُ رَسُولٍ كريمٍ ذي قُوَّةٍ عند ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثمَّ أمين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 ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين